لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقه لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقه وما لهم من الله موقٍ من